وكيف تكفرون وأنتم تتلأ عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنت منها.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 تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين